بسم الله الرحمن الرحيم الف لا م را تلك ايات كتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يَدَرُّهُمْ يَأْكُلُونَ وَيَتَمَتَّعُونَ وَيُلْهِيهِمُ الْأَمَنُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعٍ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْنُكُهُ فِي قُلُ بالِالْمُجرمين لَا يُؤمنِنونَ بِهِ وَقَدِ خَلَْ سَُّةُ الْأَوََّلين وَلَوْ فَتَخْنَا عَلَيْهِم بَبَ مِنَ السَّمِ فَظَلُّ فِيهِ يَعْرجُون لَقالوا إ مَا سُكّتْ أَبصانونَا بلَلْ نحْنُ قَوْمم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 وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٌ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِن لَّذِي نُزِّلَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّزْقٍ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ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 فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ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 قال رب بما أغويتني لأزينا أن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين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 ان الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أُدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَأَنْزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هم انها بمخرجين نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الالم ونبئهم عن ضيف ابراهيم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 قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إِلَّا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فَلَمَّا جَاءَ لَنَا الطَّرْدُ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَذْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ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 فَالَمَّا أَمْلَأْنَاهُ لَائِبَاتٍ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَاهَا عَاجِيَةً هَاسِفَلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ إِ فِي ذَلِكَ لآياتليمُتَوّمين وَإَِّهَا لَ بِسَبيل مُقم إِ فِي ذَِكَ لآيَةَ للِْمُؤمنِنين وَيَن كََ أَصْحَابُ الْأَكَةِ نَ ظَالِمين فَ تَقَمنا مِنْهُم وَإِهُ مَا لَ بئمَا مِ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 أَوَأَنَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ